وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في ه أ ه ل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا ي موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت و أ خ و ك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون إ ن ه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى قالا ربنا إ ن ن ا نخاف ان يفرط علينا أ و ان يطغى قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى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 ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا م جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 يا بني إ س ر ا ئ ي ل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطول ا ل أ ي م ن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا منه طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم الغضب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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا أ انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 يتخافتون بينهم ان لبثتموه إ ل ا عشرا نحن أ ع ل م بما يقولون إ ذ يقول أ م ث ل ه م طريقه إ ن لبثتموه إ ل ا يوما و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا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 ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وعصا آ د م ربه فغوام ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ي أ ت ي ن ك م مني هدى